لآل آل القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه م ن ا ل ش ي ط ا ن ل ر ل ع م و س م الاسلاميه و ط ب ن إلى ف ر ع اسماء الله ا ر ع و ن أمر, فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم ى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 موسوعه ا ل ن ا ب ل ذ ا ل ق ر ى و م الاسلاميه إن أ خ ذ يوم ذلك يوم موسوعه ن ه م شغي ا ل ن ا ب ل ف ي ا ل ن ا ر ل ه م ف ا ه ا س خ ا ل د ي ن ف ي ه ا فيها موسوعه النابلسي و للعلوم ا ل ا ربك إن ا ل ا م ي ي د ه جنة خالدين ف ي ه ا ل ن ا م ت ا ل س م ا و ا ل أ ر ل إ ل ا م ا ش ا ء س ل ا م ي ه n o u